سبحان من يعلم بما في كياني والله لون في خير ما حب غيره ولا أصاحب لنعم اللي عطاني ولا شكرت الناس والخير خيره لما اقترفت الذنب والله يراني وحلم علي ونعم علي بالستيره وبين المفاتن والغنى والغواني طاوعت نفسي واغترفت الكبيره وقامت ذنوبي للفسوق تتحداني وروحي قدت للخوف والحزن سيله اخشى ظلام الليل يومي قشاني واشعر بخوف ووحشه قشعريره واخدت بضع سنين وانا أعاني ما بين هم وبيك خاطر وطيرة وانجاني الرحمن مما أتاني وانزل علي الأمن من كل ديرة وربط على قلبي وثبت لساني وعقب السهر نامت عيوني قريرة كيف تنكر له عقب ما هداني وانا الضعيف اللي ما يملك مصيره محتاج له ينعم علي ويحماني ويعيذني في الآخرة من سعيره لجيت بفخر باللي الله حباني اسمع صدى قلبي يقول اني خلقي من نطفه دليل الهواني حتى لو اني من شيوخ العشيره تقواي للخالق يحدد مكاني ويهدي شعوري أداء الشعرة وتضيع في عيوني جميع علاماني إلى تذكرت الحياة القصيرة إلى تذكرت الحياة القصيرة